يحلون فيها من أ س ا و ر من ذهب ولؤلؤ ولباسهم فيها حرير وهدوء إ ل ى الطيب من القول وهدوء إ ل ى صراط الحميد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 والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء ل ل ع ا ك ف فيه والبادي ومن يرد فيه بالحاد بظلم نذقه من عذاب اليم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 ولمقيم ا ا ل ص ل ا ة ومما رزقناهم ينفقون والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اثم الله عليها ص و ا ف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 وقوم ابراهيم وقوم لوط واصحاب مريم وكذب موسى فامليت للكافرين ثم اخذتهم فكيف كان نكير فكأين كم من ق ر ي ة أ ه ل ك ت ه ا وهي ظ ا ل م ة فهي ق ا و ي ة على عروشها وبئر م ع ط ل ة وقصر مشيد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 و ك أ ي ن من قريه امليت لها وهي ظالمه ثم اخذتها والي المصير قل يا ايها الناس انما انا لكم نذير مبين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 إ ن الله لعفو غفور ذلك ب أ ن الله يولج الليل في النهر ويولج النهار في الليل و أ ن الله سميع بصير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 والفلك تجري في البحر ب أ م ر ه و ي ن س ك السماء أن تقع على ا ل أ ر ض إ ل ا ب إ ذ ن ه إ ن الله بالنفس لرؤوف رحيم وهو الذي أ ح ي ا ك م ثم يميتكم ثم يحييكم